سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ وَالْهُدَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن فذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى